وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنَّ عَلَمٌ وَلَّاهُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى أقبل وَلَا تخف إنك من الآمنين